خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحج يقول السائل لو شعرت بتعب أثناء طوافي هل لي أن أستريح بعض الشيء ثم أكمل الطوف؟ الراجح من أقوال المحقين من أهل العلم أن الموالاة شرطا في صحة الطواف يعني الموالاة يعني أن يكون مستمرا لا يتوقف له أن يتوقف ساعة له أن يتوقف ساعتين رجل طاف وكان كبير السن وتعب فأخذ الكرسي وذهب إلى مكان في ناحية المسجد يشرب الماء ويجلس جلس ساعة له أن يأتي ويبني على ما مضى لو طاف أربعة أشواط ما عليه إلا السلاسة فله أن يستريح وبعد ذلك يتم الأشواط الموالات ليست شرطا كما قلنا الاستمرار يعني ليست شرطا فيصح له أن يستريح وبعد أن يستريح يتم ما عليه من الطوف